الحمد لله قوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدينة وكذب موسى فأبليت للكافرين ثم بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعبدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخفتها multimolla-beeni화�福